فخرج على, في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي طرون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا